فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا ولا تؤت السفاهة أم جَعَلَ التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وارزقوهم فِيهَا ورزقهم فيها وكسهم وقولوا لهم قولا معروفا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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فاقسمتين فلهن الثلث ما ترك وان كانت واحده فلهن النصف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 ولهُنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتُمْ أتَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ،, الثمن من بعد وصية تُوصُونَ الثُّمُنُ مِمَّ أتَرَكْتُمْ تُصُونَ بِهَا أُوْدَاءٍ وإن كان رجل يرث كلالاً أو امرأة وله أخ أو أخت فنك الواحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يصاب بها أودين يصاب بها أودين غير مضاض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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ एتَخُذُونَه بُهْتَانًا وَإِثْمًا بِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُدْذِمَ <حرمت> عَلَْكُ أَُّهاتُكُمْ وَبَناتُكمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَّتُكُمْ وَخَااتُكُْ وَبَناتُ الأخ وبنات الأُخْتِ وََّه تُكُ الَّ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.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 فأنكحوه النبئ إذن أهله النواته النأجوره النبِ غَيْرَ محسنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخفذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادون يحرفون الكلم عن ما وضعه ويقولون سمعنا وعصينا مسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسانتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظر لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن طم وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيدهم ثم جاءك يحلفون بالله ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتفقا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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً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 وَكَفَأَدِ اللَّهِ شَهِيداً مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَقَعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَيَقُولُنَ طَاعَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِدَكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيتُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَمَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وكافى بالله وكلا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِينِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ وَلَوْ رَدُوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِطُونَهُ مِنْهُمْ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 وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُهُمْ وَقُتِلُهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَغْبَتِ مِنَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينَ تَبَتَّمٍ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ تَغَفَّلُوا عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 وكان الله عليما حكما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتان وإثم بين ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ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 وَلَا يُظَنُّ لَنَهُمْ وَلَمَن يَنَّهُمْ وَلَا, ولا مُرِنَّهُمْ فَلَيُبَدَّلَتْ كُنَّا أُذُنَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرِنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ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 وأحضّرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْنِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظلَّ ضل ظلاً بعيداً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفراً لم يكن الله ليعفِرَ لهم لم يكن الله ليعفِرَ لهم ولا ليهديهم سبيلاً بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَاءَكَ سَفَىٰ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سأل موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البيانات، فعفنا عن ذلك. وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فلقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم إدخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وقلنا لهم لا تعذو في السَّبْتِ وأخذنا منهم ميثق الغليظة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 يا ايها اليَهُنَّ اسق قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وان تكفروا فإنا لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تعنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 مَن كَفَرَ بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا بَيِّنًا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم